موسيقى جزى الله أصحاب محمد جميعا كما كانوا لمخير صاحبي خير صاحبي وقال رسول الله نزل امرهم طويل على اغام ان في النواصب رزوا اصحاب النبي محمد محمد يميعاً كما كان يا خير صاحبي لا رسول الله لا زال امره لا زال امره على نظام انف مصر 30 خرسال من تعذيب ربنا نجبت اعقاب ولي طالب الله في كل কলি عصائب تتلو مثلها من عصائب حمدًا جميعاً, جميعًا كما كانوا كما خير كانوا صحبي خير صاحبي وقالوا عز الله لا زال امرهم لا زال امرهم ويمن عليه فمنهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمهفات قواضين هم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دليل ومنهم آه. رجال آه. بيّنوا شرع ربنا آه. وما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه آه. মরা ওমিন ايرا صاحبي والو اصول الذين لا زالوا ومن من على اغوام امم النواصب ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان فيهم صحيح وذاهب صحيح وذاهب ও মিন হুম মুখলে সোনা লিবিন খুশ বিদিন <كشف> على الله, <على الله>, على الله>, <على الله>